Du får dig varig skägg, märklig ras och fäst. Ni ser de sharb och Yemeni. Inna varig varig, لي بينك القاضر لا تنهى عن غريبن حال غربتي الدهر ينهره بالذل والمحنين سفري بعيد وزادي لا يبلغ غريب وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بطايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلم ما أحلم الله عن حيث أنهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني فموسى عات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظري يا سلة كتبت في غفلة ذابة يا حسرة بطيئة. في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأنذب وأقطع التهضة التلكير والحزن ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب لي هو الكفني ان الغريب له حق الغربته على المقيمين في الطاهر والسكنين دعني أنوح على نفسي وأنضبها وأقطع والتذكير والحزني دعنك دع عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أسح دموعا لن قطاع لها فَهَلْ عَسَى عَبْرَةٌ مِنْهَا تُخَلِّصُنِي كَأَنَّنِي بَيْنَ جُلِّ الْأَهْلِ مُمْطَرِحًا عَلَى الْفِرَاشِ وَأَيْدِينَ تُقَلِّبُنِي وَقَدْ تَجَمَّعَ حَوْلِي مَنْ يَنُوحُ وَمَنْ يبكي علي وينعني ويندبني وقد أتوب طبيب كي يعالجني ولم أرض طبها ذا اليوم ينفعني وشجذ نسيء وصار الموت يجذبنا. من كل عبث بلا رث ولا هواني، واستخرج روحا مني في تجرؤها، وصار لي مريعا بي حين غرّوني، ورمّ ضوني ورّ. رحل كل ونصاف، بعد الإياس وجذو في شر الكفن، وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. Så är det grym, grym, och Sharb och Yaman. Inna är det وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يرسلني وقال يا قوم نبغي راسلا حذقا فرًا أذيبًا أريبًا عارفًا فطني فجاء لي رجل منهم فجردني من السياب وأعراني وأخردني وأودعوني على الألواح منطرحًا وصار فوقي خرير الماء ينرشني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا وناد القوم بالكفن وألبسوني سيابا لا كمام لها صار زادي حلوقي حين حنقني وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل للا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة لرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا. لا علَّنَ الله يرحمه ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأحد والكفن إن الغريب له حق الغربة så lovade han att han skulle vara med Allah i منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الزمع من عيليه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وَصَفَفَ الْلَّبْنَ مِنْ فَوْقِ وَفَعَلِيٍّ وَقَالَهُ اللُّعَلِيُّ الْتُرُبَ وَغَتَنِمُ حُصْنَ الثَّوَابِ مِنَ الرَّحْمَانِ ذِلْمِنَيْنِ فِي غُلْمَةِ الْقَبْرِ لَا أُمَّنٌ هُنَاكَ وَقَالَ رَبِّ أَلْسِمْهُ شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إن من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد آلني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحل والكثني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن فاملن علي بعفو منك يا أمان فإنني مثف بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مآلي بعد صرفوا وصار وزي على نظري فأسقني واستبدلت زوجتي بعلى الله بدلي وحثك منه على الأموال والسكن وصيّعت ولدي عبد لي يختمه ولدي وَصَارَ مَالُهُمْ هِلًا بِلَا سَمَنٍ أَلَا تَرَوْنَ كَمْ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَالضُرُّ إِلَى فِعْلِهَا فِي الأَهْلِ وَالوَطَنِ وَانظُرْ إِلَى مَنْ حَرَّبَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا هل راح منها لغير الحنط والكفني خذ القناعة من دنياك ورض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوفا على وهنيا يا نفسك فعي عن العصيان واكتس في فعل لعل الله يرحمه يا نفس ويحك تومي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيد دل عين وانطل الفرق O Allah, vi